بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خايب أخشى مهربان لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة أوانيك ببرواب لخاونا موبت پارستان دستيان هل نجر لو ببروايا تانشان رون كان بوهات رسول كأويش بيا غنبريك الأخوا وتنبريتش باتيا بسردا دخويني توا فيها كتب القيمة كتي يا نا يتنسلا وما تفظق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وَجِيَأَنَبُونَ وَأَوَانِ كَفَيَامِيَ يَمْبُوهَاتُ دُوَايَ أَوْنَ بِكَ نِشَانَ رُونَ كَان بُهَات إِسْلَامَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ حُنَفَاءَ والصلاه وياتي الزكاه وذلك دين القيمه لا قا وجدا كفرمانيا بيندر ابو مغربوي كبرست شيخواب كن بدل سوزي ملكتي بوب كن خويا مدور بجرن لهمو بيرو باوري شيخارو خيت ونويج بكانو زكات بدن وام ايني راست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 ا اوانا خراپ ترینی حمو دروس کراوی کن الصالحات اولئك هم خير البريه براستی اواني كبروايان هيناو كردو تاكا كانيان كرد ا اوانا تاك ترینی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 رباركان بجيريان دا دروات دمين نواتياي دا بئتزقاري خواليان رازيبو وأوان لخوا رازيبون أما بو كسيكا كالخوا بترسي